يسعى بسم الله الحنان المنان ورد في حديث يا حنان يا منان يا بيت السماء لكن فيه ضعف ماذا يقصد المصنف القوله للصورة المصنف أورد الحديث في قوله فيأتيهم ربهم في الصورة التي يعرفون قصده يعني يورد أورد الحديث بيستدل بيها على إثبات صفة في علية وصيفة ولم يوردوا لي إثبات الصورة فينبه لذلك لا أن الشيخ يعني لا يخبط الصورة هذا يعني لا يفهم من هذا الكلام أما صفة الصورة فيد كيف؟ فهذا الله عزوجل في النصوص وفيها يعني الكلام الطويل والخلافة الكبير مع ابن تزيمة وغيره وبعد جاءت لها فرصة يعني فصل شيء شاء الله. يقول في تفسير جلالين وجاء ربك إجاه أمره هذا التأويل تأويل التأويل جاء أمره أو جاء بعض خلقه هذا التأويل هذا التأويل يجب أن أن أن نعم تأويل لشاعر جلالين شاعر عنه يعني يقول التأمل في ذات الله يعني يقصد التفكر تفكر في ذات الله عز وجل نعم لا يتفكر في ذات الناس، وأنه يتفكر في في خلقه العجيب الذي يقودك إلى إجلامه وخشيته وعظامه والخوف منه سبحانه وتعالى لأن العقول المشيئة لها حدود لا حدود بأن تجاوزك تغرق, تغرق. هذا ما صنعوا هذا الكلام تجاوزوا بعقولهم ما هو مقدر لها أصلا فخرجوا إلى بحور مظلمة ومتلاطمة وعلي بن أبي طالب رضي الله أعطى قاعدة جميلة جدا تريح من العناء الكثير يقول كل ما خطر في بالك أنه الله تعلم الله على خلاف بالك ارتاح يعني لا تتحب ذهلك وتشغل نفسك وتفتع نفسك باب الشيطان وساوسه قد يقودك إلى مملكات والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الشيء يقول لا يزال الشيطان بالناس حتى يقول هذا خلق الله هذا خلق الله حتى يقولون من خلق الله شوف الشيطان ما شمعهم فإذا وجد أحدكم ذلك ليعرفت في ولي... فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا هي من وثائق الشيطان فابرأها عن نفسك بالاستعذار. ولينتهي. افتح ما هو سبيه كذا. هذا المجد. وعقلك لا يتحمل هذه القضايا. وإن استفتك فيها إما تحويرا شف، أو إلى ريح، أو على أقل تقضي إلى قصر من القلوب ضيقا في النفس وهم وكر يشغلك عن الصالحات وعن الالذاء العبادات وعن ما حذاك مما خلقت من أجله. مما خلقت من أجله. تبات القضية. فعول المطلوب. وإذا يعني سأسمعك الوصاية وهذا الجانب حدثوا الدعاء ذكره النبي صلى في حديث الترمذي إذا ورد أحد الله ذلك يقول, يقول آمنت بالله ورسوله أهم شيء أنك تقطع حبل التفكير وت الذي يجلس مئة معك حتى تفكر في ذات الله وكيف شكل الله وكيف كذا وكيف كذا ونحو ذلك من الأمور ومن خلق الله ونحو ذلك من الأمور يفتح الشيطان عليك إن لم يظهر منك بالشك والريب عقل تقدير يزيت نفسه ويزيت صلبه وي وي ويشغلك أما هو أهم من طلب العلم أو تقضى أو, أو صلاح القراءة أو القرآن أو حتى نجد لذة للعبادة فقط عنك هذا هذه الوسائل التفكر في خلق الله يعني الجنة والنار مطلوب التفكر فيها وما هذا القرآن لنا تفصيلات ما في الجنة إلا تتعلق بها القلوب والأفكار وكلما تعلق القلب بنعيم الجنة وفكرا وهذا كلما كان إن شاء الله دعه العمل الصالح وضبط نفسه أمام الشهوات المغريات إذا مرت به شهوة الدنيا المحرمة تذكر ان حد الله ينوي في جنه فصبر واحتسبوا رجاء ما عند الله وهكذا نعم فكر في الجنه كما شئت كيف هذا؟ يقول تعالى وكلا والله نصبت كلامه وقال تعالى وناداهما ربه فهل الكلام هو النداء نعم النداء من الكلام ليس الكلام هو النداء من من الكلام وناداهما ربهم ماذا ناداه ماذا قال لهما الا ان هذا هو الغثا أن تلكم الشجرة وأقول لكم إن الشيطان لكم عدو المبين هل هو اللي دعوا دماء المقصود فهم من الكلام نعم السؤال الراب والسوين ما الدليل على الإيمان بالملائكة من الكتاب والسلمة جواب ذلة ذلك من الكتاب كثيرة من قوله تعالى والملائكة يسبحون بحمل ربهم ويستغفرون لمن في الأرض وقوله تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويصبحونه وله يسجدون فقوله تعالى من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكان فإن الله عدو للكافرين وتقدم الإيمان بهم من السنة حديث جبريل وغيره صحيح مسلم أما الله تعالى خلقهم من نور والأحاديث في شأنهم كثيرا كل ما تقدم هو تفصيل للركم الأول من أركان الإيمان وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى الإيمان به رب خالق بارئ مصور رازق مدبر مالك المرب جل وعلا والإيمان به إلها معبد يرجع ويخشى ويطلب رضاه ويتقى غضبه وصحته والإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العُلَى التي سمى بها نفسه ووصف بها نفسه وسماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم ووصفه بها التفقلات المتقدمة كلها والتطويل في الركن الأول وهو الإيمان بالله أمر ضروري لأن الإيمان بالله هو أصل سورة كلها وركن الأركان كلها وإليه ترجع الأركان كلها فنحن نؤمن بالملائكة لأنه ملائكة الله ونؤمن بالأنبياء لأنهم أنبياء الله ورسول الله ونؤمن بالكتب لأنها كتب الله ونؤمن باليوم الآخر لأنه هو المصير إلى الله نؤمن بالجنة لأنها رحمة الله نؤمن بالله لأنها عذاب الله فكل الإيمانيات والاعتقادات الأخرى ترجع إلى هذا الأصل الذي هو أصل الأصول وركن الأركان وهو الإيمان بالله فلا غروة أيضاً أن يهتم به استقامته وصلاحه والحذر من, من, من, من, من نواطبه سواء شركا في الربوبية أو شركا في الألوهية أو انحادا في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى كما فصلناه في أسلاح الدروس السابقة هذا ابتداء من هذا السؤال يذكر الشيخ الركن الثاني الذي ورد في حديث جبريل جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم من إيمان قال تؤمن بالله هذا الركن الأول ودرسنا تصفيلهم وملائكته تؤمن بالله وتؤمن بملائكته ويبتدع الشيخ يقول ما الدليل على أن الإيمان بالملائكة يعني واجب وركن في الدين وركن في الملة ما الدليل الدليل استفادة المصوص القرآنية والنبوية التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم على إثباتهم والإيمان بهم وسيأتي تفصيل أعمالهم ووظائفهم وخلقهم وصفاتهم عليهم السلام ملائكة الله فذكر الأدلة والملائكة مسبحون بحمج ربهم إن الذين عند ربك أي الملائكة من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين سمعه كافرين الذي ينكر الملائكة أو يعاديهم أو يسبهم كاليهود أو كالرافض لليخونون جبريل الأمين أو غيرهم هم كافرون مرتدون لأن لا حظ لهم في الإسلام ولا في الملة وحديث جبريل نص عليهم وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن مادة خلقهم هي النور كما في حديث مسلم المشهور خلقت الملائكة من نور وخلق الجن من, من نار أو من مارج من نار على اللفظ الآخر وخلق آدم مما وصف لكم يعني من الطين من التراب نعم السؤال الخامس السبون ما معنى الإيمان بالملائكة جواب هو الإقرار الجاج من وجودهم وأنهم خلق من خلق الله مربوبون مسخرون وعباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يستحسرون ولا يسأمون ولا يستحسرون هذا السؤال معناه كيف يتحقق الإيمان بالملائكة أيو المسلم كيف يتحقق الإيمان بالملائكة كما بينا في الركن الأول وهو الإيمان بالله كيف يتحقق الإيمان بالله يتحقق بإثبات غُبوبية والألوهيّة وأسماء والصفات الملائكة كيف يتحقق الإيمان بهم كما ذكر الشيخ الإقراو الجازم والإيمان التام بوجودهم الأول شيء وأنهم خلق من خلق الله وعباد لله خلقهم الله عز وجل من النور ومن أوصافهم أنهم يعني الطاع التامة لله عز وجل يشفقونه بالقول لهم بأمره يعملون وأنهم مسبحون الله ليلا ونهارا لا يسترون ولا يسأبون ولا يضعفون ولا يتراجعون عن التسبيح وعبادة الله عز وجل وغير ذلك من الأوصاف هذا فيه الرد على طوائف فيه الرد على الذين يجعلون الملائكة آلهة وأربابا يعبدونهم من دون الله كما أخذ الله عز وجل في آيات متعددة كما قال تعالى في آل عمران ولا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ والنبيين أَرْبَابًا فهناك من الطوائف قديما وحديثا من قد يعبد الملائكة ويعتبرهم أجزاء من العالم العلوي الإلهي ونحو ذلك فقوله تعالى عباد وصف وصف الملائكة رد على هؤلاء الذين يؤلهون الملائكة أو يعبدونهم وفيه رد على المشركين في الجاهلية الذين يزعمون أن الملائكة إناث وأنهم بنات الله تعالى الله عن قولهم كما أخبر الله عنهم بقوله وجعل الملائكة الذين لهم عباد الرحمن إناثا أشهد خلقهم تكتب شهادتهم ويسألون نعم سؤال الثالث الصمول بعد بعض أنواعهم باعتبار ما هيهم الله وكلهم له الجواب، وباعتبار ذلك أقسام كثيرة، فمنهم الموكل بأذى الوحي إلى الرسل وهو الروح الأمين جبريل عليه السلام، ومنهم الموكل بالقطر وهو ميكائيل عليه السلام، ومنهم الموكل بالسواح وهو إسرافيل عليه السلام، ومنهم الموكل بالسواح وهو إسرافيل عليه السلام، ومنهم الموكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت عوان. ومن الموكل بأعمال العباد ومن الكرام الكاتبون ومنهم الموكل بحفظ العبد من بين يديه ومن خلفه ومن المعتقدات ومنهم الموكل بالجند ونعيمها وهم رضوان ومن نعم ومن ومن الموكل بالنار وعذابها وهم مالك ومن من الجبانيه ورؤساء 19 ومنهم الموكل بحبله القبر وهم منكر ونكير ومنهم حملة العرش ومن الكرو... الكروبيون كروبيون كاروبيكر منهم الكروبي الكروبيون ومن يوكل بالنقش في الأرحام ومن تخليقها وكتابة ما يراد بها ومن الملائكة يدخلون البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم ملائكة السياحون يتبعون مجالس الذكر ومنهم صفوف القيام لا يفطرون ومنهم ركع وسجد لا يرفعون ومنهم غير غير, ما... غير من الذكر وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر ونص سواد الأكثر من الكتاب والسنة لا تغفى هذه وظائف الملائكة وأعمالهم وأعمالهم التي وكل وكلهم الله عز وجل بها وأقدرهم عليها فكل يقوم بما وكل به وما أسند إليه كما أخبرنا أو ذكرنا عن وصلهم أنهم لا يعصرون الله ما أمره ما يفعلون ما يؤمرون ذكر أولاً جبريل الأمين روح القدس الذي هو موكل بالإنزال الوحي إلى أنبياء الله ورسله عليهم جميعا الصلاة والسلام وجبريل تكرر ذكره في القرآن كثيرا وهو سيد الملائكة عليه السلام وهو الذي الناموس الذي ينزله الله عز وجل على أنبياءه ورسله بالوحي وبالبشارة وبالأوامر وبالتحليل والتحليم وغير ذلك من الأمور وقد يوكله, يوكله الله عن جل ببعض التدمير والإهلاف للقوائل والأقوام المكذبين كما صنع جبريل بقرية قوم لوط الذين اختلع الأرض بطرف جناحه قرية سدون كلها ورفعها ثم اكفأها على فجعل عليها سافلها ورآه النبي عليه الصلاة والسلام في صورته التي خلقه الله عليها مرتين في مكة له ستمائة جناح قد ثد بين الخافقين لعظم خلقه عليه السلام ومنهم الموكل بالقطر وهو ميكائيل وقد ثبت ذلك في حديثه صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل ما ما عمل ميكائيل أو ما أُكِّل به ميكائيل فقال أُكِّل بالقطر واستحاب هو الذي يسوق السحاب استحاب ويزجره إلى حيث يأمر الله عز وجل فينزل الغيث في القدر الذي يقدره الله سبحانه وتعالى ومنهم الموكل بالصور وهو النفخ في الصور الصور الذي أكبر الله عنه في القرآن وينفق في الصور يوم ينفق في الصور وغير ذلك النفخاتhed الثلاث أو الأربعة سيعطي تفصيلها in شاء الله تعالى نفخة الفزع ونفخة في الصور يفoohَّظع من في السماوات ومن في الأرض إلا من إن شاء الله ونفخة الصعر فصعرay ق السماوات 겁니다 ومن, ومن في الأرض ونفخة البعث بعد الحساب والجزاء البعث الأكبر والنشر والحشر في آخر الزمان يوم القيامة كما هو معلوم من في القرآن والسنة وسيأتي تفطيله ان شاء الله تعالى قيل إن الملك الذي وكل بالنفس فصله وإصرافه وأقول قيل لأنه ورد ذلك في حديث ضعيف وهو حديث مشهور فراه بعض أئمة مثل ابن كثير في الفتن والملاحم وغير ابن كثير روه يسمى حديث الصور حديث به هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى حديث الصور وهو ضعيف الإسناد مضطرب المثل ير... لم يرتبه أئمة الحديث جهة الصناعة الحديثية فيه سمي ملك الصور أنه إسرافي هذا فقط الوارد أما إسرافين في ذاته هو ملك من ملائكة الله ورد ذكر اسمه في نصوص صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أشهرها وأظهرها حديث قيام الليل الدعاء المشهور كان النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام من الميل يصلي يستح قيامه أو مجرد ما يقول يذكر الدعاء المشهور اللهم رب جبريل وإسرافين ومي كائن فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة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 لأن الحديث الذي سمي فيه ملك الصورة والنازخ والصورة إسرافين هو حديث واب هريرة المعروف بحديث الصور الطويل وفيه من الاضطراب والضعف والمتهم به شريك بن أبي نمر وهو يعني يضطرف لحديث كثيرا وللألم كلامه فيه معروف مشهور والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصور وذكر ملك النقف الصور في حديث كثيرة من أشهرها قوله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وشخص لبصره ناحية العرش ينتظر متى يؤمر مستعب التقم الصور اللي هو القرن الذي فيه ونظر إلى ناحية العرش ينتظر الأمر من الله سبحانه وتعالى بالنفس فيقع الفزع ثم يقع الصعر وتقوم القيامة القرن الأرواح ملك الموت كما قال تعالى وليتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم وله أعوان كما قال تعالى حتى إذا حضر أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون مشهور بين العام أن اسمه إسرائيل وهذا أيضا لا يصح لأنه لم يرد في نص صحيح وإنما هو متلقى عن وهب بن منبث وغيره ممن من يأخذون بعض علومهم عن عن عن الكتاب عن, عن, عن الكتاب فنقول ملك الموت فقط ثم ذكر الشيخ أيضا أشياء عظيمة من خزلة الجنة وخلة النار وحملة العرش والموقلون بالنطف زوار البيت المعمور وأهل الأقيام والسجود والركوع ليس لهم عمل إلا ذلك قطة السماء وحق لها أنطئط يقول النبي صلى الله عليه وسلم قطة السماء وحق لها أنطئط ما فيها موضع أربعة أصابع إلا هو ملك قائم أو, أو ساجد ملك عظيم حتى يحفر الإنسان نفسه أمام ملك الله عز وجل وتعرف شدة هوان هؤلاء الكافرين والمستكبرين هؤلاء ما يصنعون شيء ما يشكرون في ملك الله ذرة ملائكة تم استموطل عبدا لله عز وجل سجنا الربعة سبحانه وتعالى لو كفر أهل الأرض كلهم ما نقص ذلك في ملك الله عز وجل غني بذاته سبحانه وتعالى ولو أرادنا أذهب أهل الأرض كلهم واستبدلهم بغيرهم وليس ذلك على الله بعزيز جل وعلا لكنه مهلا يمهر العباد ليوم موعود وجازي المحسن على إحسانه والمسيء على إثاءته نعم طبعا الذي همنا بعد هذه الأليمان علاقتنا نحن بالملائكة ما علاقة اسمع اتمع مثلا هناك ملائكة لله سياحون في الأرض ما مهمتهم يتطلبون حلقة ذكر مثل هذه الحلقة المباركة فإذا وجدوها سنادوا يعني ينادي بعضهم بعضا أنهلوا إلى بغيتكم فيجتمعون فيحسبون أهل الذكر وأهل العلم لأجل حتى كما جاء في الحديث ما اشترع القوم في بيت من بيوت الله فترون كتاب الله واتدرسون بينهم إلا نذات عيون سكينة وغشيتهم الرحمة إلى أن قالوا حسبتهم من الملائكة السياحون ولاك وكذلك المعقبات اللي يحفظون المرض وكذلك للملك لما والشيطان لما بالإنسان يتجاغبه الملك من جهة والشيطان من جهة لأن كل إنسان يُكِر به قريره من الشياطين للإغواء والفتنة والتزيين حتى يبثل الله ويرى الصابر المؤمن المتقي من الفائد وغير البالكة فلمت الملك بالإنسان إعاد بالخير ووعد به وشرح للصدر إلى الإيمان والطاعة ولما الشيطان إعاد بالشر ووعد به وصد عن سبيل الله وفتح لباب الغي والشهوات كيف تكثر من اجتماع الملائكة بك وإلمامها بك؟ أن تحاكيهم في في أوضاعه. مثل الملائكة عليهم السلام والسلام يكثرون من ذكر الله. أحسن من ذكر الله حتى تكون تكون صحبتك صحبة الملائكة لا صحبة الشياطين. أخبر المصطفى في عدة حديث بهذه القضية. مثلاً يقول المصطفى لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. إذا لا تحرم بيت من دخولها أما لا يقت ال وجل... الذي يأتينا بالخير وبالرحمة وبالسكينة وبالطمأنينة وبالربط القلوب وبوعد الخير وفي ذلك من الأمور أخرج الصور المعلقة هذه التي يعلقونها الناس بيوتهم هذا جدي هذه جدتي هذه عمي هذا ما تقدم هذا مدد عليها لا يغني ذلك عنه مش أخرجها حتى تكسب دخول الملائكة جبريل وعد المصطفى عليه الصلاة والسلام يوم أن يأتي فتأخر عنه فذجر النبي عليه الصلاة والسلام فلما خرج وافق جبريل خارج البيت ما منعك قال جروا كلب تحت سريرك جروا كلب اخرجوه ما تقل الملائكة لأنه كان الطاهر النظيف الذي يطهر عن الكلاب أو عن الصور المجسمة فضلا عن المنكرات الآن تعج بها البيوت من هذه الأجهزة اللاقطة والفيديو والأغاني والكلام الفاضي هذا كله هذا كله طرب وإبعاد الملائكة ودعوى صريحة بمنع السنع والبصل للشياطين التي تجتمع على رؤوسنا كيف نستقل كيف لا تنزل بالقرآن كيف لا تنزل بالعبادة والشياطين تأكل معنا وتشرب وتمسي وتصبح معنا وقد صنعنا كل ما فيه طرد للملائكة وكل ما فيه جلب للشياطين هذا المقصود هذا الإيمان الذي ترجم إلى حياة عملية كيف تجلب الملائكة إلى نفسك؟ ولحم ذلك من الأمور يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يخلو رجل في سفره في سفر مسافر وحدك بما فيه بالقرآن أو نخوه من القرآن أو نحوه إلا كان رجفه ملك الذي يركب معك في سيارتك إذا كنت وحدك ملاك إذا كان شريطك يشتغل القرآن أو حديثا أو خيرا أو أو شيء لا ولا يخر مسافر في طريقه بشعر شعر هل هذا غاني ولا كلام شعر ونحوه إلا كان رجفه شيطان هاي شوف عار أضرب صار لك مصيبة في الطريق من غرفة قارئ الشياطين هل تقول تقول لا إله إلا الله تربط على قلبك مم. وانت طردت الشياطين بنفسك طردت الملائكة بنفسك وجلبت الشياطين ونحن ذلك من نصوص كثيرة نهتم بها شد الاهتمام كيف نفتح الطريق على مصراعي لصحبة الملائكة لنا في سفرنا في حضرنا في بيتنا في ذات أنفسنا ولذلك أنه مثلا حتى بعض المحللات حذر منها في وقت الصراوات كأكل الثوم والبصل ونحن ذلك حتى لا, لا, لا, لا, لا تضايق الملائكة ما قال هذا يا من أفع من هاتين الشجلاتنا فلا يأتي مسجدنا فإذا الملائكة تتأذم معتاذ به إبن آدم لا تؤذيهم هذا شيء طيب كيف أن يشرب الشيشة كيف أن يشرب الدخان كيف أن يحط البلاوة في ثمه كيف حاله كيف إذا كان الشيء المباح بنص القرآن والسنة حذر منه لأن فيه رايحة تؤذي الملائكة والملائكة لا ينبغي لنؤذون لا ينبغي عباد المكرمون فكيف أذيتهم بالمحرم إياه أذن بالله تعالى أقرأ السؤال الخامس والتسعون متى كان الاختلاف جواب قال ابن عباس رضي الله عنهما كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلف، فدعت الله النبيين مبشرين ومنذرين هذا ما تقفلنا لأول الترسل الوقع الاختلاف طرع الشرك فاحتاج الوضع إلى إرسال الرسل فكان نوح أول الرسل وهكذا كلما انحرف جرؤون البشرية إلى الشرك أرسلة الرسول وهكذا إلى, إلى الرسالة الخاتمة نحن الثالث وتسعون من هو, من هو خاتم النبيين جواب خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم, عليه وسلم لغة تقول خاتم وخاتم قلتها صحيح لغة هذه عقيدة راسعة ثابتة عندنا ومن لم يعتقدها فليس مسلم أن خاتم الرسل وخاتم الأنبياء هو نبينا وإمامنا محمد عليه أفضل الصلاة وأسم التسليم ومن شك في هذا أو اعتقد غيرهم فهو كافر كفرا أكبر لا شك في كفره لا محالة لأن عقيدة راسفة والله وجل نص عليه في القرآن ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وأحاديث كثيرة مستفيدة مشهورة معلومة يخبر فيه أنه أنه خاتم الأنبياء وأن من يدعي النبوة بعده إنما هو كذاب دجال سيكون س في أمتي ثلاثون دجالون كذابون كلهم يزعموا أنه رسول الله وفي بعض الأفاض طبعة وعشرون منهم أربعة نسوة وغير ذلك من النصوص الكثيرة التي فيها بيان أن من يدعي النبوة بعد النبي محمد ابن عبد الله القرشي الهاشمي عليه الصلاة والسلام فهو كاذب تجال يجب أن يقتل يجب أن يقتل إذا كان ساب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل كيف منازعه في مقامه ومنازعه في في في في فيما في في في حضله الله به وخطأ به الرسالة والشرائع وإذا كان من نزوم ختم النبوة والرسالة بالنبي صلى الله عليه وسلم أن تبقى رسالته وتبقى ملته ويبقى دينه وإذا تتعهد الله بحفظ الكتاب القرآن وتعهد الله بوجود الطائفة التي تقوم بهذا الحق وبهذا الدين لن تخلو الأرض منهم لا لا تزاعق قائمته من أمة على الحق لابد لابد من قائمة لله بالحجج في الأرض إذا خُطِم الأنبياء يأتي ورثة الأنبياء من العلماء من ال أهل الحق الطائفة الناجية الطائفة المنصورة تدعو إلى الله وتبين منهج النبي عليه الصلاة والسلام ودينه رغم الهجمة الشرسة من المحرفين والمخرفين والمعادين والحاقبين والكافرين الأصليين والكافرين المرتدين والمنافقين المتسترين وغير ذلك من أصناف البلاء الذي وقع في هذه الأمة يبقى منها طوائف ولذلك بشرنا النبي عليه الصلاة والسلام ببقاء المجددين الذين يظهرهم الله على رأس كل مئة سنة وهذا, وهذا الواقع لو تقرأت تاريخ الأمة كلما وقعت فتن عظيمة مذهمة مظلمة على الأمة سواء فتن ذكرية أو فتن اعتقادية أو فتن حربية كما مقتالة المغولة المشهورة أو مقتالة حروب الصليبيين المشهورة يبقى الله عز وجل يخرج الله عز وجل من هذه الأمة علماء يجاهدون وأمراء صادقون يجاهدون فيعيد الله على أيديهم هذا الدين غضا طريقا كما أنزل وهذا معلوم ظاهر وسيبقيه الله عز وجل رغم كل المكر والكيد الذي يقوده أهل الأرض كلهم دين الله ولملة رسول الله ولسنة رسول الله ولعباد الله المؤمنين الصالحين المتبعين المقتدين بالنبي صلى الله عليه وسلم وما تطمعونه وتشاهدونه وترونه من المكر والكيد والحرب السافرة الواضحة سواء من الكفار المعلنين من اليهود والنصارى أو من المتسترين المنافقين والأنحاقدين الظالمين المعتدين أو من الفرق الضالة المنحرفة الكافرة كالرافضة وغيرهم من الحرب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعباده الأمر يفوق الوصف والطيام ومع ذلك تبقى وتبقى الطائفة ويفرج الله من يقوم له بالحجة في الأرض هذا هو التحدي من الله عز وجل بدينه ومنته وكتابه وصنة نبيه وهذه الفئة القليلة من عباده المؤمنين رغم هذه الكثرة الكافرة من البطري والكيد والحرب هذه بشرى عظيمة يعني عندما نقول ختم النبوة في, في, في ظنه البشرة العظيمة ببقاء هذا الدين إنها أن يأتي اليوم الموعود يوم القيامة يبعث الله الريف وتقبل أرواح المؤمنين ويرفع الكتاب إلي, إلى الله يعود وتقع الواقع وتحققها وتقوم القيامة خلاص معدق ياس الدنيا حتى يبقى فيها جهاد أو فيها أو شيء من هذا القبيل. طبعا خرج الكذابون في عهد النبوة نفسه مسلمين في بني حنيفة في اليمن، وقتل قاتلوا الصديق وقطن في معركة اليمن المشهورة معركة الحديقة يسموها الصحابة، ونسّب العنسي في اليمن، وقتله المسلمون في من أهل اليمن، والذي تولى قتله أحد مسلمة اليمن وهو فيروز في البيلبي، وشكر الله له ذلك. الجهاد الذي قتل به هذا العدو اللدود ثم ظهر المختار بن أبي عبيد الثقفي الذي ادعى في العراق وسط له فتنة عظيمة وهو الكذاب الذي اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من الثقيل كذاب ومبير وخرج بعدهم من خرج إلى أن جاءت العصورة الحديثة فخرج مثلا من مرزه لام أحمد القادياني من لا كافر موجود لها فروح كثيرة خرج ال ال ال الحسين المازندري الذي ادعى أنه الباب ثم البهائية وغير ذلك من الكذابين الدجالين الذين يعني ادعوا النبوة وصارت لهم فتنة صارت لهم شوكة صارت لهم يعني ضلال على على هذه الأمم أيضا الشيخ أي يقول ظهرتنا في في الفلبين الله المستعان أخيركم على كتاب يعني يؤلف في هذا النقطة بالذات في ختم النبوة وعدلته ثم سياق الكذبين هؤلاء اكتباء من الأسود والمسيلمة ثم المختار ثم القادياني ثم البهاء ثم الباب ثم ثم ثم, ثم يعني يعني يحيطكم للأكتاب عقيدة ختم النبوة اللفه هو الدكتور أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي وهو كتاب مصبوع موجود يعني يراجع يعني أفاد في المسألة يعني الإفادة عظيمة نعم سؤال التسابع وتسعود ما الدليل على ذلك؟ جواب قال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيقول بعدي كذابون ثلاثون كلهم يدعي أنه نبي وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي وفي الصحيح قوله لعلي رضي الله عنه ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي وغير ذلك كثير سؤال الزائفة الكثير من النصوص المعلومة تراجعونا في الكتاب الذي أشرته إليه معه السؤال الثامن والتسعون لماذا اختص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن عيليه من الأنبياء جواب له صلى الله عليه وسلم خصائص كثيرة قد أفردت بالتصنيف منها قوله خاتم النبيين كما ذكرنا ومنها قوله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم كما فسر به, به قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعدهم على بعض منهم من كلم الله ورفع, ورفع بعضهم درجات وقال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا ومن ومنها بعفره صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامه جنهم وإنسهم فما قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الآية وقال تعالى لما ارسلناك اليك فكل الناس اشيرا ونذيرا وقال صلى الله عليه وسلم اعطيت خمس لم يعطهم أحد قبلي نشرت بالرخيمه شهر وجعلت وزعلت لي الارض مسجدا وطهورا فاي منا رجل من اي منا رجل رجل امتي ادركته في الصلاه فيصلي وحنت لي الغنائم ولم تحم احد قبلي واوفيت الشفاعه وكان النبي صلى الله عليه يبعث إلى قومه خاصة ومعث إلى الناس عامه وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسه بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصرانه ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار وله صلى الله عليه وسلم من الخصائص غير ما ذكرناه فتتبعها من النصوص نعم شرف الله وفضل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بخصائص العظيمة دون غيره وقلت فيما في درس سابق أن الخصائص على ثلاثة أنواع خصائص تخصه في ذات شخصي صلى الله عليه وسلم وخصائص تخصه بعتته ونبوته ورسالته ومنبته وخصائص تخصه وتخص أمته من بعده تبقى في أمته يعني ما ليس مرتبط بذاته وشخصه مما خص به في ذاته شخصيه كونه سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام كونه هو الشافع يوم المحوشة كونه أول من شفع عنه قبر عند عند عند البعض ثلاثة كونه أول داخل إلى الجنة ولن تفتح الجنة لياحد قبله عليه الصلاة والسلام وأمثال ذلك مما يعني ذكر الشيخ وغيره كثير حسائس تخصه في ذاته مرتبطة به لا شخص واحد فيها لا نبي ولا غيره عليه أفضل الصلاة والسلام التسليم والحوض كما هو معلوم وغير ذلك من الخصائص خصائص يعني متعلقة ببعثته برسالته بنوهته بملته مثل بعثه إلى الناس عامة يتخاطر بالرسالة والبعثة ولا يلزم منه وجود شخصي صلى الله عليه وسلم حتى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم يجب أن يؤمن به وإلى يوم القيامة كما جاء في الحديث الذكر الشيث لا يسمع بي يهودي ولا نصر يسمع به. ولو جاء بعد النبي بقرون ثم لا يؤمن به إلا كان من هذه النار انتبهنا على القضية ومثل كونه خاتم الأنبياء والرسل ختم النبوة والرسالة ونحن شيء خص الرسالة والبعدة وشيء يشرفه الأمة هذه الأمة عليه الصلاة والسلام مثل إحلال الغنائم، ليست مرتبطة بشخصه وإنما أمته بعده أيضا لها نصيب من هذه الخاصية والمنقبة فإذا جاهد المسلمون في سبيل الله عز وجل الكافرين وأظهرهم الله بهم فغنائمهم حلال لهم وكانت في قبل من قبل الفميل السابقة لا يأكل منها أتباع الأنبياء شيء فضلا عن الأنبياء شيئًا فضلا عن أتباعه مثل جولة يلي الأرض مسجدًا وطهورًا ليست خاصة بي صلى الله عليه وسلم إذا قال فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة, في الصلاة يصلي ما جن ما ويصلي في حيث يعني في أي أرض من أرض الله الزوجة ومثل أيضا نصرت بالرعب مسيرة شهر على القول الصعيب لنصره على أئمة كبري حجر وغيره أنه أيضاً يعني تشرفه الأمة لكن ليس الأمة المتسمية إثما الأمة الصادقة المتبعة المهتبية التي على الهجم وسبنج على سيد السلام يعطيها الله بنصفية وينصرها بالرعب مسيرة شهر قبل أن يصنوا أعداءهم بالمسافات نصروا مما يمكن الله في قلوب أعداء من الرعب أما إذا مالك يمين أو نسارا أو استجدت الدول كاسرة أو الهيئات الفاسرة ما عن عن عن الرعب هذا أي في قلوب أعداء من أين يأتي؟ سيعود الوهم عليها هذا هو المنصوص عليه إذا تبيعت بالعينة وخذتم جذاب البقر وغثتم بالذئب وترتم الجارية بالله صل الله عليه وسلم ما عاد في رعب تصلون بها ظل يقع عليكم الآن لا يرفع عنكم حتى تراجعوا دينكم وقصدا سيصيب أمتي داء الوهم ما هو حب الدنيا وكراهية الموت فعادت القضية على الأمة إذا انحرفت وتركت وتخلت فضلا إذا عادت وحاربت وعلمت حربا لله ورسوله عليه الصلاة والسلام ولدينه وملته وعباده الصالحين فأن هذا الشيخ أشار إلى أن هناك مؤلفات ألفت في هذا الفن وذكرتها لكم فيما مضى الخصائص الكبرى للسيوطي طبعا حشاه بكثير من واهيات الموضوعات لذلك الآن خرجت طبعة جديدة مهذبة تهذيب خصائص كل صيتي جميلة تطر فيها المهذب وما يحذرن اسمه عن الصحيح الثابت وجميلة جدا تراجع عندك مثلا نهاية السون في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم للعزب يا عبد السلام رسالة عطيفة حققها الشيخ الألباني حفظها الله عندك المواهب الدنيئة للقصلاني مع بعض الهنات الصوفية التي في فيه. نعم سؤال التاسع والتسعون ما هي معجزات الأنبياء جواب المعجزات هي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي ثالما عن المعارضة وهي إما حسية تشاهد بالبصر غفر أو تسمع تخرج الناق من الصخرة وانقلاب العصى حية وكلام الجمادات ونحو ذلك وإما معلوية تشاهد البصيرة كمعجزة القرآن وقد أوتي نبينا صلى الله عليه وسلم من كل ذلك فما من معجزة كانت لنبي إلا وله صلى الله عليه وسلم أعظم منها في بابها فمن المحسوسات شقاق القمر وحنين الجبع ونبع الماء من بين أصابعه الشريفة وكلام الزراع وتسبيح الطعام وغير ذلك مما تواثرت به الأخبار الصحيحة ولكنها تغيرها من معجزات الأنبياء التي انقرضت من قرار أعصارهم ولم يبق إلا ذكرها وإنما المعجزة الباقية الخالدة هي هذا القرآن الذي لا تنقضي عجائبه لا يأسيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم الحميد. الله عز وجل يؤيد أنبياءه ورسله تصديقا لهم وإظهارا لصدق نبوتهم بالآيات والبراهيم التي هي المعجزات سماه الله في القرآن آيات وبراهين. وشيخ نسام تيمية في كتاب النبوات عقد فصل قويل في بيان هذه الآيات والبراهين. وحجها وضابطها فقال في ضمن ما قال أن, ان, ان, ان معجزات الأنبياء هي آيات وبراهين يعطيها الله لأنبياء ورسل تصديقاً لهم وتثبيتاً لهم وبياناً لصدق نبوتهم ليس من مقدور البشر لا يقل عليها الخلق أبداً لا الجن ولا الإنس معجزات لا لأنها قاهرة لا يستطيع الخلق أن يأتي بمثلها ثم هي زليل باهر وعارض على صدق النبي فما بقي بعد ذلك إلا العناد والاستقرار إذا كان موسى ينقل عصى فتصبح صعبانا من من الخلق يصنع هذا ويدخل يده في جيب ثم يفرجه بيضاء الشمس. وقوم صالح يقول له فأتي بآية إن كنت من الصادقين فتخرج ناقة من صخرة ناقة عشرة آية ظاهرة باهرة قاهرة تظل لها الرقاب لا يبقى العناد والاستكبار من, من, من الكافرين والنبي محمد عليه صلى الله كم أجر الله على يده من الخوارق العجيبة كثير كثير في جمعة في المؤلفات المستقلة آياته نبوته والبخاري في صحيحه البخاري الإمام في صحيحه أطول كتاب أطول باب في الصحيح يعني أطول باب من جهة عبد الأحاديث باب علامات النبوة في الإسلام فيه من القارب 52 حديثة أطول باب الصحيفة في كتاب المبعث النبوي. كل هذا يعني ما جرى في حياة المصم من, من خوارق العجيبة. يضع يده في ركوة الماء، فيفز من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، فيستهيج شر كاملا لتبضعون ويشرمون. يأتي إلى الطعام القليل، في حديث جابر وغيره، صخلة صغيرة، وصق الشعير لا يشبع شخصا أو شخصين. والقوم هلك جوعا ثلاثة أيام يحترم. أكثر من ألف شخص فيقول غير المجاب دعه دع البر اللحم في برمته والشاعيرة في والعجينة في, في, والعجين في مسام حتى يأتي فجاء صلاة سلم وجلس وأدخل القوم عشرة عشرة وهو يغرف والبرمة كما هي واللحم كأنما ينشو بعضه تحت بعض حتى شبع القوم وهو كما هو آه راهرة معجزة راهرة وكذلك في قصة التموه لما نفذت أزواج القوم نفذت وضم ليس اصلا خرج المؤثرين جيش الاسره معسرين عندما نفذت ازواد القوم يعني اللي عنده قليل من التمر انتهى سافره مسافه هائله وحرب وجيش واللي عنده شويه حنطه انتهت واللي شويه سويق انتهى نفذت فهموا بنحل الابن ركوبهم فهموا بنحل يا ارجاء جيش جاكم انه سيواجه حرب وغدره وليس القضية فأذن النبي أصلاف ذلك ثم عمر أشار عليه صلى الله عليه وسلم بالمشروع العظيم قال رسول الله وجمعت ما عندهم من من طعام فدعو سلم بالبركة عليه نسأل الله يعني يكثره ويبارك فيه فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ما عند القوم من الأزوان جاء ذو التمر بتمره وذو البر ببره أربعة تمرات، هذا عنده عشر هذا عنده قليل من الشعير هذا فجمعت ما في, في لحافة واحد قليل جدا فدعا النبي صلى أصلاف ثم دعا بأواني القوم ويغرف من السم ويغرف من الشعير حتى أكل القوم وشبعوا وملعوا أزوادهم وذلك قال صلى الله عليه وسلم في لما ظهرت الآية هذه قال أشهد عما إله إله الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجبه الله عن النار آيات عظيمة وباهرة في شقاق القمر وهي ثابتة صحيحة وإن أنكرها المنحدون وبعض المؤرخين المعاصون أنكروا هذا ينكر هذا يقول كيف يعني ينشق القمر يعني يعني يعني قريش رأوه ونشق طيب اللي في الناحة الأصغر من الأرض كيف رأوه رأوه تامة كيف ينشق يأتون بشبهات بحسبهم عقولهم التخيفة التقييمة وطعمهم أصنع في النبوات بل وطعمهم في أمور أعظم وأعظم تضمن عن آية من آيات الأنبياء في الشفاق القمر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وقد وقع ذلك مرتين وثاول ذلك الحديث عن ابن مسعود وغيره وغير ذلك من النصوص الكثيرة فيها آيات ومعجزات باهرة للمصطفى عليه الصلاة والسلام إلا أن أعظمها وأظهرها وأقطعها لليعناق الكاثين المخالفين هو هذا الوحي القرآن الكريم الذي تحدى الله به البلغاء والفصحاء العرب الذين هم أفصحوا الخلق، أفصحوا الناس العرب أصحاب المعلقات والمطولات وإيتوني وا وا وا وا وا بسورة من مثله عجزاً يقطعوا وبقي بحفظ الله عز وجل وسيبقى إلى أن يرسى الله من الأرض ومن عليها منهجاً ورسالة معجزاً في فصاحتي وبلاغته، معجزاً في إتقانه وإحكامه معجزاً في حدوده وتشريعاته، كتاب الله عز وجل وإذاك جاء في الحديث ذكره الشيف فأين الحديث؟ ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أُوحى من الآيات ما على مسرى آمن البشر وإنما كان الذي أُوتيته وحيًا. يوم القرآن. فأرجو أن أقول أكثرهم تابعًا هذا الوحي سيبقى، سيبقى إلى قيام الساعة. إذا عند الله سيكون أتباعه سلسلة هم أكثر أتباع. من أتباع به الآخرين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ونحمد الله جل وعلا أن جعنا من أمته وأن هدانا للإيمان به واتباع سلمته ونسأله جل وعلا أن يثبتنا على هذا إلى أن نلقاه جل وعلا وأن تحت روائه في حزبه صلى الله عليه وسلم نعم السؤال المئة ما دليل إعجاز القرآن جواب الدليل على ذلك نزوله في أكثر من 20 سنة وتحدياً به أفصح الخلق وأقدرها على الكلام أبلغها منطقا وأعناها بيانا قائلاً فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين ولفأتوا بعشر صور مثله مسترياً ولفأتوا بصورة مثله فلم يفعلوا ولم يروموا ذلك مع الشدة حرصهم على ربه بكل ممكن مع كون حروفه وكلماته من جنس كلامهم الذي به يتحاورون وفي مجاله يتسابقون ويتفخرون ثم نادى عليهم البيان عزهم وظهور إعجازه قلنا إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا شو التحدي أي أيتوا بمثله تحدي قائم إلى يوم القيامة لن يأتوا ولو كان بعضهم لبعضهم ظهيرا لو اجتمعوا كلهم أن يأتوا بمثله والعرب مع حرصهم يعني الذين عادوا من الزهر حرصهم على الصعب في نبوته وما حرصهم على تفبيه وما حرصهم على بحث عن أي شيء فيه تشفير لسمعته أو ل ل لنبوته ودعوتها على سيدنا محمد ما استطاعوا أن ي يخالفوه أو أو أو وقعوا في القرآن أو يبينوا بدل الخلل فيه أو أو يعارضوه ويصادونه بمثله ما استطاعوا بل مع شدة عداوتهم يعجز المنفرع لما ذهب الوليد بقوله غيره وهو من الرؤوس الكفار المشكين يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم عروض العظيمة يا ابن أخي إن كان بك حب المال جمعنا لك المال إن كان بك حب الرئاسة ملكناك علينا إن كان بك حب النساء زوجناك من النساء ما تريدوا وإن كان بك مرض دعونا لك لأن الله طباء لما انتهى من هذه العروضة التقيمة التقيمة المادية التي بحسب تفكيره الأرض الجاهلين قال أنا يا قال أسمع بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تذيل من الرحمن الرحيم كتابه فصلت آياته من لدن حكيم عليم وثاق له الآيات القاهرة من صورة فصلت فلما بلغ قوله تعالى فإن أعربوا فقل أنذرتكم صائقة مثل صائقة عاد وثمون قفز الوليد فوقع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحيم لا تهلك قومك مشرف يعلم أن هذا الكلام كلام صدق حق ثم رجع إلى قومي فقالوا والله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به ماذا؟ قال الله سمعت كلام لقد وفدت على الملوك وسمعت كلام الشعراء وكلام البلغاء فما سمعت كلاما أعذب وإن عليه بطلاء وإن ذكر كلام جميل في وصف القرآن لما رأوا أن الوريد يمدح ولي بدون يوذب قالوا يا أبو الوريد لازم تقول فيه شيئا تفكر في ما سحر قول البشر سحر يعني فأنزل الله في ذلك لهذه إنه فكر وقدر وقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبسه وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر وأبو جهد, أبو جهد والوليد وأبي أميه بن خلف رؤوس المشركين كانوا إذا جنأ أظلم الليل ودخل الناس يخرجون يتسللون حتى يأتون إلى بيت النبي الصهر يسفعون من القرآن ل لسمعوا كلام مع عجيب جدا ف يعني اكتشروا بعضهم بعضا كيف كيف لو رأتم السفاه وأنتم يعني أنتم رؤوس القوم تعاهدوا لانة الليل الثانية حتى لا يرى أحد يقول هذا بيقولون محمد الكاذب ثم يأتون في الليل يسمعونه منه طبعا ما يأتون سماع الموم لكن سماع المقهور المغلوب بعجائب القرآن وبلاغته وصاحته خرجوا في الليل الثانية. يا ما إحنا قمنا اتفقنا لا تخرجون في الليل الثالثة إلى أربعة ليال، شوف يتعاهدون لا يخرجون ومع ذلك مما يسمعون من حلاوة القرآن وبلاغته وعجازهم يخرجون ذلك، يخرجون ذلك. ولما أراد بعض الكذابين كمسيلمه لما قالوا قوم إن محمد عنده القرآن وأنت ما عندك شيء. وضع من سخافاته وألفاظه من الأستخيفة المضحكة التي أقرب إلى الآحاجي وهو أخذ بالله منها إلى الكلام الكلام العاقب فضلاً عن كلام وحي يحيي الله عز وجل عمر بن العاص من الجاهليه قبل أن يسلم كان يجالس المسيّم هذا وصديقاً لهم فجاءه يوماً قبل إسلامه قال أسمعني مما عندك من قرآنك فأسمع الكلمات الليلة يا يا ضفد عن ولا تنقي كلام الذي يعني مضحك مضحك وعمري يسمع عمر عربي فصيح دليل يعلم ثم ذكر له الفيل والمنفيل السلام الذي يذكره المؤرخ في ذلك ثم قال ها ماذا تقول يا عم كلام أجمل قراني ولا القرآن محمد فقال عم والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب يعني أنت عارف تعلم أني أعلم أنك تكذب. شوف العجائب هذه. فهذا هو القرآن الكريم. وهذا إعجازه للكافرين والمشكين. وهذا تحدي الله بهم الصعاب والملغات. ثم هل حقه أن يعرض عنه وأن يتخذ ظهريا وأن يهجر إلى سخافات وإلى قوانين وضعية وإلى تشريعات بشرية ما أنزل الله بها من سуть؟ هذا حقه؟ لما خانت الأمة العمانة وتخلت عن كتاب الله وضعها كما ترى وضعها كما ترى من من الظل والمهانة والضعف والاحتقار من الخلق كله كل الخلق يحتقرونه ويذلونه ويهينونه حتى أضعف الناس وأرذر الناس لأن أمة تخلت عن منهجها ما لها مقوم في وجود أصلا وقوة ما نمت باري أمم الغرب وغيرها بالاختراعات وما برتها، إن لكن عند المنهج، عندها السيف الطويل تخلت عنه، فأصبح ذانبا بعد أن كانت رأسا. طيب يا صديقي، يقول كثير من الناس يعتقدون أن ابن سينا مسلم، فما رأيكم في اعتقاده؟ يعني أرجو قضية مهمة، نتجاوز الأشرار، لأن إحنا نتكلم في ما ألفه. فيما كتب فيما قال هل ما كا ما, ما ألفه ابن سينة حق أم باطل هل ما ألفه الرازي حق أم باطل هل ما كتبه فلان حق أم باطل ذات الشخص ما هي قضية بالمثلان ذات الشخص الشخص الثاني يوجدها لكن ذي بقي كتبه ومؤلفاته فهذا الذي يهم ما ما كتبه ابن سينة وما ألفه باطل بل وقفه وإلى الأمس القريب بالأمس بالذات كنت يقرأ في كتاب له يسمى رسالة الأضحوية في شأن المعاد ينكر إنك... بعث الأجساء ينكر ذلك ويقول إنما النعيم نعيم للنفس والأرواح بحسب كمالها العلمي ومشأنها لصدر ينكر ذلك صراحة وضوح هذا كفر إنكر البعث كفر بل و... و... و... وأطم من ذلك قال يعني الأنبياء وما جاء في القرآن على اللسان الله عليه وسلم من ذكر الجنة والحور العين والعسل والماء واللبن والطعام هذا كله يعني محسوسات يعني يضطر إليها الأنبياء بتقريب الصورة للناس العوام شوف القضية يعني نقول الناس ما الناس يهمهم بطونهم وفروجهم ومادياتهم فإذا جاء القرآن لا القضية كلها فقط يعني شفافية الروح واتصالها بالملكوت الأعلى ومن هذا ما يريد الأكل وشرب طعام ونساء فاضطر النبي عليه الصلاة والسلام أنزل القرآن بهذه الطبيعة بل وأطم من ذلك حتى في الاستذاب شوف قال عندما جاء القرآن بآيات الصفات مثلا الرحمن عرشه سوا يد الله فوق بهم لما خلقته بيدي وأمثالها نفس القضية إسباط لأنها القضية تقريب تقريب للصورة لأن الناس العام ما يفهمون هذه القضية وهذا رد عليه الشيخ الإسلام مدوج عظيم في الدرب دار التعارض في الجزء الخامس كذا الصفحة العاشرة الصفحة رقم 80 على هذا كان الذي قرأ الذي صدر في هذا كان كفه كفر لا ومن الذي يعتقد أنه كفر فهو يعني جاهل أو أو كافر لكن هل هو ما هو في ذات نفسه؟ هو طبعا ابن سينا في أصله هو بخاري من بخارى عليه ابن سينا البخاري أهل بيته أبوه وأعمامه وأهل بيته باطنيا باطنيا من أتباع دعوى إسماعيلية معلومين معروفين وأثبت هو ذلك عن نفسه في كتاب الشيثة وقاله وبيّنهم وكان أبوهم من كبار الدعاة إلى مذهب الباطنية في بلاد بخارة فالأصل فاسد، الأصل فاسد، باطنية، باطنية الباطنية ملاحدة همهم الطعن في النبوات الطعن في الشرائع بل والطعن في ذات الله عز وجل والخاتمة الله أعلم بما ختم الله لهم بها في ذلك لكن كتبه تنضح بالكفر والعياذ بالله تعالى يعجبكم الفلسفة الإسلامية ما في شيء اسمه فلسفة إسلامية ما في الإسلام بالفلسفة فيه عمل وجهاد ودعوة وقيام له هذا الإسلام ما إن كان للمعادة فلسفة إسلامية هل اختلف العلماء بأن هذا ليس من لا على ذلك اختباقا إلا أولئك الفلسفة والمتكلمين أما علماء المسلمين المعلومين المعروفين لا أعلم أنه عندهم اختلاف في ذلك وهنا في حديث حديث في ذر عند ابن حبال وأحمد أن أبي ذري هل كان آدم نبياً؟ كان نبياً مكلمة حديثاً هل يكذابون ما حدودون بهذا العدد؟ طبعا العلماء وضعوا ضابطهم ليس كل مجنون قال على نبي يفشل. إنما الذي له تقوم له شوكة وتصبح له فتنة وإتبعه في أمو الناس هذا الذي يحتفل عدد أما كل مهووس مخبول أو كذا هذا ليس هو المقصود وإنما كل من كانت له شوكة وذلك عددنا مسين لأنه كان الأتباع وشوكة وحرب وضرب عددنا الأسود العنسي في اليمن عددنا المختار سجاح يعني رجعت وكذلك طليح الأسدي رجع وساب بعضاً ادعى شيئاً من ذلك. ووأنا عدث أنا مثال ال المازندراني الفسيلي المازندري ورجع لنفسه الباب المنتظر. ثم ال ال البهاء الذي رجع لنفسه البهاء الله تعالى الله عن قوله. ثم القادياني يعني وله مراكز موجودة في كل بقاع العالم. القاديانية والبهائية موجودين. حتى في بلاد المسلمين موجودين. حتى في إسرائيل عند اليهود موجودين. مراكز بهائية في حفة في حيفا وعكا مراكز القاديانية واليطالبون بتمثيل في المنظمات الدولية وإلى آخر الكلام هذا ما الفرق بين النبي والرسول يعني هذا مثلا يعني علمية فيها والله الله أعلم الذي رجع وشافه أن النبي هو الذي يوحى الله إليه ويبعثه إلى قوم مواصين له أصلا في الاعتقاد لكن بتشريع معين لتوضيح قضية معينة لقيادتهم وسياسته لأن بعض الناس كبن إسرائيل ما يمشون ما ما من النبي كما قال صلى الله عليه وسلم كاتبان إسرائيل تسوسوها الأنبياء كلما مات أمين خلفهم أما الرسول هو الذي يحتاج إلى أبعثته عندما يبرع الشرك عندما يبرع الشرك ويبعث إلى قوم مخالفين له في أصل الاعتقاد يدعوهم أول إلى التوحيد عرفنا هذا الضابق هذا ما ذكره شخصان في كتاب النموات الله أعلم <تصفيق> يقول يعني نجعل سؤال الاختبار إنّا محنّا واجبنا كلّ من يريد نريد أن نجعل اختبار إحنا نتلقى العلم للإعتقاد والدين. الاختبارات هذه يعني لا نريد ان تدخل معنا في دروسنا هذه. يعني لما أصبح أذهان وغضب الطلاب للإختبار من نتيجة والدرجة، ما بارك الله في هذا اليوم. لكن نحن ديننا نحن منا على أنّنا سنصل عنها يوم القيامة. السؤال الواحد بعد المئة. ما دليل الإيمان باليوم الآخر جواب قال الله تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون وقال تعالى إنما تعدون لصادق وإن الدين لواقع وقال تعالى إن الساعة لآتية لا ريب فيها إلى غير ذلك من الآيات هذا كمام أركان الإيمان الست وهو الإيمان باليوم الآخر وهو ركن عظيم أركان الملة وأركان الشريعة بل أركان الملة كلها السابقة وفيه فصل الخطاب بين المؤمنين والكافرين وقد أنكره كل كافر بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام وذلك لأن يوم اليوم الآخر هو يوم الفصل ويوم المجازاة ويوم المحاسبة ويوم لقاء الله عز وجل فيسيب المؤمنين الذين اتبعوا الرسل ويعاقب الكاثرين والمشركين الذين عادوا الرسل فكان من تمام إيمان المؤمنين ومن تمام كفر الكاثرين هذه, هذه القضية وهذه فصل الفقال فمن تمام إيمان المؤمنين الإيمان بهذا اليوم الذي ينتظره المؤمنون وفيه تفتح كنوز أعمالهم وتنشر صحائف أعمالهم ويحسرون على الثواب ويكون هو الوعد الحق الذي وعدهم الله عز وجل ومن تمام كفر الكافرين إنكار هذا اليوم إنكاره ولذلك لا تجد كافرا بالله وبرسله عليه الصلاة والسلام في السابقين أو اللاهقين إلا وهو ينكر اليوم الآخر وينكر البعث وينكر لقاء الله وينكر نشر الصحر وينكر بالتالي ما يلتحق بذلك من نعيم الجنة وعذاب النار وهذا ما يعني نزيده نزيد عند ذلك منكر البعث إن شاء الله تعالى ذكر الشيخ بعض الآيات في الدال على أن الإيمان باليوم الآخر مقرر في الشريعة جاءت به النصوص القرآنية وكذلك النصوص النبوية بل هو كما قلنا مقرر في كل الدعوات السابقة وجاء به كل الأنبياء السابقون عليه جميعا الصلاة والصلاة إن الذين لا يرجون لقاءنا يقول تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا وربوا بالحياة الدنيا واطمألنا بها والذين هم عن آياتنا غافلون فاعتبر الذين لا يرجون لقاء الله ومعنى لقاء الله هو البعث ولقاء الله عز في اليوم الآخر يوم القيامة للمجازات والمحاسبة اعتبرهم غافلون وتوعدهم بالعذاب أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون وقال تعالى إن الساعة لآتية لا ريب فيها وقال تعالى إنما توعدون لصابق وإن الدين لواقع الدين هنا أي المجازة والمحاسبة التي ستكون يوم القيامة أمر واقع أقسم الله عز وجل عليه في كتابه وهو كما قلنا يعني الأمر رقم رقيم في الملة رقم رقيم في الملة نعم السؤال الثاني بعد المئة ما معنى الإيمان باليوم الآخر وما الذي يدخل فيه جواب معناه التصديق الجازم بإتيانه لا محالة والعمل بالموج ذلك ويدخل في ذلك الإيمان بأشراط الساعة وإماراتها التي تكون قبلها لا محالة وبالموت وما بعده من فتنة القبر وعذابه ونعيمه الصواب أماراتها الهم تكون نفتوحة لا تغترض الطبع أماراتها ويدخل في ذلك الإيمان بأشراط الساعة وآماراتها التي تكون قبلها لا محالة وبالموت وما بعده من فتنة القبر وعذابه ونعيمه وبالنفخ في الصور وخروج الخلائق من الكبور وما في موقف القيامة من الأهوال والأفزاع وتفاصيل المحشر ونشر الصحف ووضع الموازين وبالصراط والحوض والشفاعة وغيرها وبالجنة ونعيمها الذي أعلاه النظر إلى وجه الله عز وجل وبالنار وعذابها الذي أشده حجبهم عن ربهم عز وجل يتحقق الإيمان باليوم الآخر بالإيمان بمقدماته من الأشراط والأمارات التي يعني مقدمات يوم القيامة وسيأتي تفصيلها والإيمان بالبعث بعث الله عز وجل الخالق من قبورهم وهو محق الخلاف مع المشركين والكافرين وغيرهم والإيمان بالعرض على الله والحشر والنصب الموازين نشر الصحف والمحاسبة والمجازة وما يتبع ذلك من أمور كالصراط المقروض على متن جهنم وكالحوض وكال الموروض للنبي عليه الصلاة والسلام ودخول الجنة ونعيمها وما فيها الذي أعلاهم رؤية الله جل وعلا فسيأتي الرؤيا بحث وعذاب النار وما فيه من انكال وجحيم هذا هو الإيمان باليوم اليوم الآخر فمن أنكر البعث أو أنكر الجنة أو أنكر النار أو أنكر رؤية الله عز وجل ونحن ذلك مما قطعت فيه النصوص الشرعية فهو منكر لليوم الآخر بناء على القاعدة التي قررناها فيما مضى في الإيمان بالرسل أو الإيمان بالملائكة فالكفر بملك واحد كفر بهم جميعا والكفر بنبي واحد كفر بهم جميع كذلك الكفر بأمر من أمور اليوم الآخر كالبعث أو الحشر أو الجنة أو النار أو رؤية الله عز وجل بمثابة إن اليوم الآخر لكله تفصيلا وجملةً وإذا جاءت النصوص عن السلف بتكفير منكري رؤية الله عز وجل وتكفير منكري البعث الجسماني وتكفير غيرهم كما سيأتي تفصيل لذلك إن شاء الله تعالى فكل ما ذكره الله وذكره رسوله عن يوم الدين يوم القيامة سواء من المقدمات اللي هي الأشراط والأمارات أو من الأهوال اللي هي أهوال القيامة من تشقص السماء و... آ... ونحو ذلك مما ذكره الله عز وجل أو البعث والجزاء والمحاسبة وغير ذلك أو الجنة والنار كله يدخل في اليمان باليوم الآخر نعم هل يعلم السؤال الثالث بعد المئة هل يعلم أحد متى تكون الساعة جواب نجيء الساعة من مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمها كما قال تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلن ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وقال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتها الآياتين وقال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها الآيات ولما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني عن الساعة قال من مسؤول عنها بأعلم من السائل وذكر أمراتها وزاد في رواية في خمس ما يعلمهن إلا الله إلا الله تعالى وتلى الآية السابقة هذه البسألة من المسائل المعلومة من الدين بالضرورة لا ينازع فيها أحد من المسلمين وهي أن الله عز وجل استأثر في علم وقت نزول الساعة وقيام القيامة وهذا أحد مفاتيح الغيب الخمس التي استأثر الله بعلمها ولا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل غيب مستور لا يعلمه أحد إلا الله عز وجل والنصوص القرآنية والنصوص السنة واضحة قاطعة في هذه النقطة لا مجال للتردد أو الشك فيها تلى الشيخ بعض العيار إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت آخر آية في صورة القمان آية العراف يسألونك عن الساعة أيان مرساها أيان يعني متى مرساها متى نزولها متى وقوعها قل إنما علموه عند ربي فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام له أعلم الخلق بالله وبدين الله وأكرم الخلق على الله أمره الله سبحانه وتعالى أن إذا سئل عن أيام ووقت نزول الساعة أن علمها إلى الله عز وجل فلا مجال لمعرفتها ولا مجال لعلمها لا للأنبياء ولا للرسل ولا للملائكة فضلا عن من هو دونهم من البشر أو الجن أو غيرهم قل إنما علمها عند ربي لا يجليها بوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك فأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله كرر أيضا وجوب إكال العلم في وقت الساعة إلى الله وغير ذلك من النصوص حديث ابن عمر في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح غيب خمس لا يعلمهن إلا الله لا يعلم ما في غد إلا الله لا يعلم متى ينزل المطر إلا الله إلا أن قال ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله سبحانه وتعالى وحديث أنث في الصحيحين جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول متى الساعة متى الساعة فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حديثه فظن القوم بعضهم أنهم يسكره السؤال إلى أن قضى حديثه ثم قال أين السائل عن الساعة قالها أنا ذا يا رسول الله قال وماذا عدت لها انتقل به النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر الذي لا مجال للاحتي فيه ولا مجال للسؤال فيه ولا مجال لعلمه وعلم اختصاصه إلى الأمر الذي يهمنا نحن المسلمين وهو ماذا عدت لها ما دام نحن سلمنا وآمنا واقننا يقيل لا شك فيه أن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأن لقاء الله آتل وأننا سنقف بين يدي الله عز وجل ما الذي يهمنا؟ اترك متى هذه لا سبيل إليها إنما انتقل إلى ما يخصك ويهمك من إعدادك لهذه الساعة ماذا عددت لها؟ هذا الرسول ما عددت لها كبيرة عمل إلا أن يحب الله ورسوله فقالها النبي صلى الله عليه وسلم مع من أحبب يقول أنت فما, فما فرحنا بشيء فرحنا بهذه الكلمة يقول النبي له أنت مع من أحبب فلذلك حب الله وحب رسوله وحب الصحابة وحب الصالحين إن شاء الله ذريعة ووسيلة إلى الحشر معهم والدخول بدخلهم والسلوك سبيلهم وإن لم نعمل مثل أعمال الأنبياء وإلا لم نعمل مثل أعمال الصحابة ولسنا بعاملين لكن بحبنا لهم وتعلقنا بهم ودفاعنا عنهم واجتهادنا في اتباع سننهم ما أمكننا نسأل الله بذلك أن يحشرنا معهم وأن يريدنا ما أوردهم وأن يصلق سبيلهم هذه قضية كما قلت معنوم من الدين الضرورى وقطعية، ومع ذلك، مع ذلك يظهر في فترات سواء في الماضي وفي الوقت الحاضر وقد تسمعون في المستقبل من يحاول أن يفك هذا هذا الغيب المسطور ولن يبلغه، ولكن الشبهات ووساوس من الشياطين يلقيها في بعض العقول والأدمغة، بعضهم يستخدم الحساب، يستخدم الحساب، معتمدا على أقوال المؤرخين أن مثلا آدم يعني منذ أن أهبط إلى الأرض مثلا سنت كذا وكذا قبل هميلة أو سنت كذا وكذا قبل كوفان ونحو ذلك بالتحديدات معينة ثم يأتي بعض الأحاديث التي فيها أن ما بقي من الدنيا أكثر مما مضى ومثل تقول صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة فهاتين أو قولي صلى الله عليه وسلم ما بقاؤكم فيما, فيما سلف قبلكم إلا كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس فيحسبون حتابا شاهدت مثلا آدم مع تقدير المورثين مثلا عشرة آلاف سنة قبل الميلاد مثلا ويقيسونها مثلا اليوم يوم 24 ساعة من فات العصر إلى غروب الشمس وفيشكل مثلا, مثلا ثلث النهار فيبق ثلث بالنسبة لعشرة مثلا عشرة آلاف سنة قبل الميلاد يقدرونها فيبقي مثلا ألفين سنة أو بقي ألف وخمسمائة سنة أو بقي ألف سنة وتقوم القيامة حساب يحسبونها بهذه الأمور الظنية بل بل جهليا بالفعل ووومن قطع رأيهم أن آدم قبل يعني قبل المئات من عشرة ثلاث سنوات قول المورثين قول قول البشر ما هو حجة ولاه يعني قول قطعي ولا يعتمد عليه في تحديد قضية جائعة النصوص بأنها لا سبيل إلى معرفتها بدل أو كان يعجز النبي عليه الصلاة والسلام أن يحسب أو يا أمر الصحابة أن يقيسوا ويحسبوا أو نحو ذلك من أمور ما دام القضية خطيرة وقضية عظيمة وقضية هي المصير والمآل والمرجع ونحن سائرون إليها وماضون إليها حتى نعمل لها ونعد العد لها ونحو ذلك ما ولأن الشرح ولأن الله عز وجل لعلمه وحكمته إخفاؤها لذلك العباد أعظم من إظهار وقتها وانتظارك أخضع الله الزوجة عن العباد حتى يبقى يبقى الاستعداد على أتمه ويبقى العمل على أشده انتظار الله ثم ثم دع من القيامة الكبرى اعمل من حسابك لقيامتك أنت كأنت افرض على سبيل مثال قرابة ألف سنة أنت ستعيش ألف سنة أنت قيامتك بعد ثلاثين ثلاثة أربعة عشر عشرين بالكثير ستموت دع القيامة الكبرى وشأنها لا لم تعيشوا 20 سنة قطعا ولا ولا مئة الغالب يعني <تصفيق> بالتقدير وربنا التقدير الذي مثل يحسونا على, على على على الطاعة والاستعداد يوم القيامة أي استعدادك إلى أين عمرك الآن 20 سنة بالتقدير المعلوم لعمار هذه الأمة ما بين الستين إلى السبعين وقلل من يجوز ذلك إذا باقيك 40 سنة هذه قيامتك ليش تعود ربنا إلى 2000 سنة وتعطي أمل طويل وشيء من هذا القبيل مع أنك تنازع الله في علم من علوم الغيب وتخالف قطع من النصوص الشرعية عندما تريد تحدب أو أو شيء هذا القبيل لكن شرطنا ونبينا وكتاب ربنا أعطانا كما يقولون يعني خطوط عريضة أو قواعد عامة لستة أول أول قضية أن الساعة قريبة هذا النصوص تفسروها أنت كذلك قريبة بعثت أنا والساعة هاتين وأشار بالسبابة والوسطى يقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث الأخر يقول بعثت في لسم الساعة خلاص يعني أزفة الآزفة أزفت الآزفة الله عزيزي يعني قرب الوقت واقترب الوعد الحق ونحن ذلك من النصوص تدل على أن الساعة قريبة طيب شيء آخر يقول النبي عليه الصلاة والسلام أنتم آخر الأمم معاك فيه خلاص أنتم موفون تبعين أمة آخر شيء ما بقاؤكم فيما سلف قبلكم إلا كما دين صلاة العصر إلى غروب الشمس أشك أن صلاة العصر إلى غروب الشمس أقصر من طبوع الشمس إلى صلاة العصر لذلك كذلك هذا كله نصوص تدل على أن القضية قريبة لكن ما لا نجد منها في اليوم الفلاني أو في الصلاة الفلانية أو باقي عليها ثلاثين أو ثلاثين أو ثلاثين غير لا يعلم إلا الله عز وجل القضية. لكن القرب أنها قريبة وهذا القرب يكفي للاستعداد لها والعمل لحسابها وأن المصير إليها وعمل العمل وأخذ العدة استعدادا لقربها ونزولها حتى نلاقي الله عزوجل صار لها إن شاء الله تعالى انتبهنا قربها مع مع القضية السابقة وهي أنها واقعة لا محالة والقرب ولقاء الله عزج هذا خطوت معين عليه أهمها أنها قريبة آتية. ثم أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم أمارات وأشراف يعني تنبه الغافل تنبه أن القضية سائرة قريبة آفية لا ريب فيها وهذه أشراطها وهذه أماراتها تقع بعضها إثر بعض وبعضها يجر بعض أمارات الساعة والأمارات الغرض الشرعي من ذكر النصوص لها ماذا؟ تأكيد الإيمان بها من جهة لذا لك شيء وذكر لها علامات له فجاءت العلامات لا شك أن اليقين ازداد لأن ذاك الشيء قادم ليس كذلك وأن ذاك الشيء حاضر. لا محالة ثم تنبيه تنبيه للغافل وتنبيه للمنكر وتنبيه للسادر في غيه والصادر في ظلمه والسادر في فجوره والسادر في مخالفته وتعبير حدود الله أن هذه الأشباح وقعت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه أمر وقعت كما أخبر الله جل وعلا تلاا عن ألا أن قضية قريبة وآتية والشيء إذا ظهرت علاماته أي قلت أن كما يقول الشاعر إذا رأيت ال ال نسيت الشاعر يعني أي قلت أنه سيصير بدرا يعني إذا رأيت الهلال أي قلت أنه بعد أيام معدوثة يصبح بذلك وقال لكذا رأيت الأشراف أي خلت أن الساعة التي هي الحابقة الطامة الكبرى ستأتي وستقع ولا محالة فالشاهد الذي يريد أن يحدد وقتا للساعة فهذا والعياذ بالله ينازع الله في علم الغيب وهو الدعاء علم الغيب وحكمه حكم خطير في الشر وهو الكفر الكفر ويجب أن يتنبه وتزال الشبهة عن ذهنه وإلا لو أثر على, على تحديدها وقطع بذلك مع ذكر النصوص ونزع علم يعني غيب هذا لا شك منازع ونزع العلم الغيب من دون الله سبحانه وتعالى معنا. السؤال الرابع بعد المئة ما مثال أمارات السعى من الكتاب جواب مثل قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آملا من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا الآية وقوله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن إن الناس كانوا أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون وقوله تعالى حتى إذا فتحت أجود وما وهم من كل حدب يمثلون واقترب الوعد الحق الآيات وقوله تعالى <تصفيق> وارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين الآيات وقوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم الآيات غيرها شرع الشيخ هنا في ذكر الأمارات أشراط الساعة وأماراتها وعلاماتها الدال على قرب وقوعها وقرب حلولها وقرب أوام نزولها وأشرات الساعة يقسمها العلماء إلى ثلاثة أكثر إلى قسمين أول إلى قسمين رئيسيين أشراط صغرى سمونا الأشراط الصغرى وأشراط الكبرى. الأشراط الكبرى عشر أشراط معلومة معروفة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث واحد هو حديث هذيفة بن أسيد الغفاري يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما تألوه عن الساعة قال إنها لن تأتي أو لن تقع حتى ترى قبلها عشر عيات فذكر الدجال والدخام والدابة ونزول عيسى بن مريم وخروج يأجود ومأجود وخصفهم بالمشرب وخصفهم بالمغرب وخصفهم بجزيرة العرب وطلوع الشمس من مغربها وآخر ذلك نار تخرج من قار عدم تسوق الناس إلى محشرهم هذه العشر سموها العناء الكبرى ليس كبرى أول لأنها أحداث هائلة أحداث قطيرة هائلة تقع في الكون مؤذنة بخراب هذه الدار وزوال هذه الحياة عندما يأتي الدجال يقول للسماء أمتل فتمتر وللأرض عن بيتي أمتنبت ويقتل الرجل ثم يحيث اختلاف هائل فيما تعود الناس في عموم حياتهم عندما ينزل عيسى بن مريم ويحكم بالشريعة النبي الذي أخبر الله عنه قبل السنين الطويلة فيما مضى ومع ذلك حيا في السماء مرفوعا وسينزل إذا قضية عظيمة هائلة يخرج على أولئي القوم يا جود ويقوم من أمرهم ما يكون ويقاتلون و... و... ويفنون الأكبر وليابس حتى يرسل الله عليهم النقص من قاومة يمتون عندما تقلع الشمس من شيء عظيم تغير في الكون كله نظام الكون تغير شمس الذي عرفها الناس منذ خلق الله الدنيا إلى قبل أن يقع ذات الحادث ويتقنع من مشاركها في ذات اليوم اختلف نظامها واختلف حالها واختلف سيرها مؤذنة بحلول طامة الكبرى وصاخة عظمى وحاق الذي هو يوم القيامة وكذلك الخصف الذي بالمشرق أو بالمضرق أو بالإزعاب خروج الدابة من خروج الدابة الذي تختمه على أنه الناس وثياتي ذكرها إن شاء الله في السؤال الذي بعده الشاهد على العشرة الكبرى ثم يذكر منها أحداث هائلة عظيمة ثم لأنها متصلة متسلسلة يعني خلف بعضها يقولني بسوء السلام الأمارات كعقد منظوم تشوف العقد إذا قطعته الصبح مثلا إذا قطعتها ماذا يصنع الخرض؟ يتتابع بسرعة هي متتابعة لا فوت بينها ولو قاعد الحديثة التي في الدجاء تجد أن في أثناء حياة الدجاء ينزل حيثا ويقتل الدجاء ثم في حياة حيثا يخرج أجود وهكذا متسلسلة متسابعة حتى تطلع الشرس لمغربها ويختم باب العمل ويختم باب التوبة وما بقي إلا النار وما بقي إلا القيامة العظمى وهناك أشرات صغرى وهي كثيرة جدا جمعها أحد الباحثين فبلغت 130 شريطة 130 من شرط الساعة صغرى والصغرى نفسها يقسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام شعور مضى وانقضى ووقع وحصل ولهر مثل بئسة النمية صلى الله عليه وسلم وعثت أنا والساعة هاتف مثل موته عليه الصلاة والسلام يما قال العوف من رضي الله عنه يقول له عنه عليه الصلاة والسلام أعدد بين يدي الساعة ستة. قال أول ما قال موتي يقول عليه الصلاة والسلام أعدده من ظن شرط الساعة الذي مات قد يتمكنك ماذا؟ انقبض قد حبيث المقدس أيام حمر بن من علامة الساعة التي غروب نار في الحجاز تغير لها أناق في بصرة ووقعت 600 أو 500 نسيط التاريخ أيام كان الإمام النووي والقرطبي يتحدثوا عنها وذكرها النووي في شرح مسلم وغيره أنه وقع في زمنهم نار بركان عظيم خارج في المدينة في الحرة يقول النور تتبع الناس على ضوءه في بصرة في, في الشهد لتحقق الشهد شيء وقع ومضى ونوع آخر وقع وما ما زال واقع والذي يتعنىه إيده ظاهر مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا تقلصها حتى يفشي الزنا يفشي الزنا الآن الزنا ليل له, له في الصحف في المجلات في التلفاز في الفيديو في المجلة في كذا في كذا وتبنى له الدور وكذا ذلك من أمور وتبنى له الشواطن وتبنى له وتبنى له دعوة طريحة واضحة للزنا وأصبح الزنا في أوقاتك هذه أيصر من شرب علبة برسي من الدكتور في كثير من البلدان المسلمين ليس كذلك؟ يصير جدا فاشي منتشر والحلال من أصعب الأمور كما تعلمون نظرًا للشروط واللذور وال التعقيدات العظيمة الهائلة الكثيرة تعرفونها أو ربما يعني جربتموها يفشوا الزنا لم يقول المصلى لم يظهر الزنا الزنا موجود وواضح حتى وقع بعضه في حياة النبي صلى لكن يفشوا ينتشر يعم أكثر الناس الحياد لله تعالى نظا لتسخ وطوقه ووو ويتكثر سبله الحياد لله تعالى يك يقول وع تقول ساعة يكثر شرب الخمر الخمر يشرب من قبيل لكن يكثر وينتشر ويصبح الحياد بالله من الضرورات اليومية لا يكاد الشخص يمر عليه يعني وجبة من وجبات إلا ووو ويسترع معها ساعة أو ساعتين. وسميت بغير اسمها واستبيحت واستحيلت ووضعت في الغنادق وفي السلأ وفي كله وفي كله أكل الربا وارتشاره واعتباره ضرورة من ضرورات الاقتصاد كما يقولون ودفع الناس إليه دفعا يدفع الناس إليه دفعا عياذ بالله تعالى وردما يبيحه من يبيحه من المرتزقة وثمون نفسه العلماء ونحو ذلك نفس الربا ينتشر يشيء حتى يبقى أحد اللي أكل الربا أو نفسه من غباره هذه من أشرار وعناويس الساعة التي أنتم لا تأما تما تجدها ظاهرة من أشرار الساعة هذه الأمور ونحوها كسرت النساء وقتلت الرجال قل الله صل وسلم حتى يكون لخمسين مرأة القيوم الواحد هذا أمر ظاهر وبارز وواضح ال خروج النساء ساتيات العاريات المائلات المميلات قل يفصلون في هذه النار لم أرهما قوم معهم أجناب كاسيات البقر يضربون الناس، وهم الشرط ما فسرهم العلماء وما وما وما في حكمهم، ونساء كاسيات عاريات، وأنتم تشاهدون هذا، تشاهدون هذا ولو ولا عن أي متحدث يحتوي إلى كذب يوجد لإثباته. كل صرف أي سوق في أي مكان سياحي كما يقولون في أي مكان مسلاسج. التبرج تجهد السفور تشهد والغياد بالله الأمور المشينة المخزية على في الواقع أما في المجلات أو في الجرائد أو في التلفاز أو في الفيديو أو في هذه الأجهزة التي على أصطفهم الأمر أظهر من أن يذكر أو يشهر هذا فك... أيضا نشاط الساعة التي ظهرت وما زالت مستحكمة واقعة تقارب الزمان وتسارعه حتى لا هذا الشخص أن يبلغ من العمل ما كان يبلغه في الزمن الماضي وهذا أمر يشعره كل منه كل منا يشعره الآن رمضان غداً إن شاء الله تتذكر رمضان المال دخل عليه كأنه قد أسبوع أو أسبوعين بالكثير أليس كذلك؟ ماذا تنعت خلال سنة كاملة؟ ماذا تنعت خلال سنة يعني يستحق أن يسمع في سنة سنة كاملة من عمل الإنسان هذا من أشراف الساعة أيضاً نزع البركة من الأوقات حتى يتقارب الزمن ويشعر الإنسان أن يمر عليه الأوقات وتمر عليه السنون ولم يقوم من العمل ما ما كان يقول به أشلافهم السابقون أو من العمل الجريمة العظيمة في في أوقاتهم. أليس كذلك؟ أما يشعر كل منا بهذا؟ بلى تقارب الأسواق يقول الرسول صلى الله عليه تقارب الأسواق هنا سوق هنا سوق هناك سوق هنا سوق. سوق في كل مفصول. هذا على على على أن الناس يعني أصبحت القضايا المادية يعني في حياتهم عظيمة جدا. حتحتاج إلى تصلت هذه الأسواق إنه بس يشترون. يلتهيئون يأتون يلبسون يغيرون يمدنون حياة مابلية بعدها دلالة على غفلة واقعة في الناس طبعا أشراق في الأمة هنا مثل عند اليهود المصارى في الأمة نبيت حدث عن أمتهم عن واقع ما سيسئ يقول إليه الحال تقارب الأسواق يقول النواء يغير معلمة دلالة على تعلق الناس في الحياة الدنيا وليس تبتع أسواق كثيرة في إقبال هائل على منذ على على الكماليات أو على الأمور وأنت تشاهد هذا في فينا نحن ذحين فينا نحن تيجى حدنا يشتري أشياء يعني لا فكر فيه ما لا لزوم بالشيء ما لا لزوم مجرد يعني محاصر الناس أو مجرد لحاجاتهم أو مجرد انتقالاتهم أو حتى لا يقول عنا ما عندنا فلوس أو يقول عنا مثلا بيتنا ناقص أو يقول عنا سيارتنا هيكل هذا ما طعنا وتبطّر أن تشتري أشياء ربما بأسعار غالية وتنفق ألف والآلفين والأكثر على أشياء أنت في قوتك نفسك لو حصلت نفسك ظهر مقتنيها لك مقتلا لكن يعني ربما تبطر إليها مساعدة مساعدة مجتمع معين عشت في بيئة معينة حياة مادية بحتة الناس ينضرون إلى القضايا المادية قبل أن ينضرون إلى القضايا الأخرى عيشته كذلك وهذا في يعني كما في حال النساء أو النساء الرجال ظاهر جدا عند النساء. تلبس الفسطال يكلف ألف ريال في ليلة، حرام تلبسه مرة أخرى لا ود آخر. شيء عظيم جدا. أمة ارتبطت بالماديات هذا ما لا تقارب الأسواق في قول النساء ثم من الأسواق الساعة. وغير ذلك من الأمور الكثيرة هذه مجرد أمثلة أمثلة التي وقع وما زالت مستحثمة وسارية ويعاني منها المسلمون أو الصالحون شيئا عظيما. من فشو الزنا وكثرت شرب الخمر ولهذا الله وفشو الربا وكثرة النساء والتبرج والصفور وغير ذلك من الأمور والتقارب الأسواد والتقارب الزمان وغير ذلك وزخرفة المسائل ويعداءها وابناءها من المباهات والتفاخر فقط لا لذكر الله عز وجل إلا في الغالب والنادم كل هذا وهناك أشراط صغراء هذه النوع الثالث لم تقع بعد من أشهرها وأظهرها خروج المهدي خروج المهدي الإمام محمد ابن عبد الله الحسن المهدي هذا خروج حق وقد سالت في 27 حديثا صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام 27 حديث صحت عن الرسول بخروج هذا المهدي في آخر الزمان عندما تملى الأرض جورا وظلما فيملأها هذا الرجل عدلا وقسطا ويبايعه المسلمون ويصبح اميرا وفي عهده في عهد المهدي وفي زمنه يخرج الدجال كما هو محقق معلوم في كتب العقائد يخرج الزجاج ويحفر المهدي معه من المؤمنين في بيت المقدس وهذه الحلامة على أن بيت المقدس سيقول إن شاء الله إلى المسلمين وسيفتحه المسلمون بعد المعركة والملحة الكبرى مع النصارى واليهود وينزل المسيح عيسى ابن مريم والمهدي موجود يقول الإنسان كيف بكم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم وعيسى ابن مريم ينزل متى؟ ينزل عند قيام صلاة الفجر عند المنارة البيضاء شرقية دمشق ثم يتجه إلى بيت المقدس. فئاته والمسلمون قد استخفوا بثلاث الفجر. فيتأخر المهدي إجلاً وتقديمًا لما لابني مريم فرصة عظيمة تتلقى في, في عيسى بن مريم من يبصر بهذه؟ إجلاً من المسيح عيسى لندولنا عليه صلاة الصلاة يعبد فيقول إمامته يا أمّة محمد الميثق. فيصل المهد إماما وعيسى بن مريم مع المسلمين معموما ثم يخرجون لقتال الدجال ويقتل عيسى بن مريم المسيح الخير الدجال المسيح الشر في باب مدن خلقصين وبه تنتهي كل تفتنة العظيمة ويمتهي شره الذي دام أربعين يوم هذا ما وقع وهو متصل ولو علاق الأشراف الكبرى ذلك لم يقع بعد من الأشراف وهو معدود في الأشراف ماذا الصغرى من أشراف الصغرى لم تقع الملحمة الكبرى مع عبادي الصليب يقول عليه السلام والسلام الروم صلحا آمن وتغزون أنتم وهم عدوا من فتنصرون فتنسرون وتغنمون فيقوم رجل من أهل الصليب فيغرس الصليب فيقول غلب الصليب فيثور عليه رجل من الصليب فيقتلهم ويدق الصليب عند ذلك تغدر الروم فيشتمعون تحته ثمانين غاية تحتغل كل غاية في اثنى عشر ألف في الثلاثين راية مع كل راية اثنين عشر ألف جنجي المجموح تسعمائة وتقريبا وستين ألف مليون إلا شيء قليل في دابق من أعماق ودادق أرض قرب حلب الشام ويجتمع لقتالهم المسلمون ويخرج جيشهم من المدينة هم خيار أهل الأرض في فيجتمعون من الملحمة الكبرى فينقسم جيش المسلم ثلاثة قتال قسم ينهزمون لا يتوب الله عليهم أبدا وهم المناثقون موجودين إلى ذ конوقع اللعين إلكم موجودون إلى ذ لما قتال الآن لابد لا بد يتسللون لوادة لا يتوب الله عليهم وقسم يقتنون من أفضل الشهداء عند الله وقسم ينتصرون لا يسترون أبدا لا يسترون أبدا وهؤلاء قسم المنتصرون هم يكي câ روما ويستطعون عرشا لا لا القيصرية في أرض روما ويكسرون الصلباء في أرض روما هناك إن شاء الله تعالى وفي وقت فتح لروما وفتح القسطنطينية الفتح الثاني لأن فتحيها من القسطنطينية تحتاج فتح آخر وهذا محقق من الحديث والعلماء تفرسان إن شاء الله للحديث عن ذلك الشائع بعد فتح القسطنطينية وفتح روما اللي هي قبة النصرة ومقر الباب كما تعلمون الفاتيكان وغيره وهي آخر معاقل النصرة وبعدها لا نصرة انتهى وتزول وترمحين وهذا ما يعت Muslim أمل عظيم ورجاء كبير وافد من معنويته رغم هذه الخلطة العظيمة تشاهدونها والجبروت العظيمة تسمعون عنه بأمم النصارى من أمريكا وغيرها ومع ذلك بأمر الله وبحول الله وبما سيخرجه الله من المسلمين الصادقين والمؤمنين القانتين سيدمر هذا كله ويسيزوه وسيلمعه وسيعود بيت المقدس مسلما كما كان وستعود القسطنطنية المسلمة كما كانت لأنها ستعود مرة أخرى النصرانية وحالها الآن إلى النصرانية أقرب من حالها إلى المسلمين حتى الرومة تفتح في وقت وجود في روما يقول لله السلام فبينما هم يقسمون غنائمهم وقد علقوا أسيافهم أو سيوفهم بأشجال الزيتون إصلاح فيه مستحيح أن الدجال قد خلفكم في أهبيكم خرج الدجال ويرجعوا يشتبعون مع المهدي في بيت المقدس ويقوم من أمرهم ما ذكرت لكم مع مزون إيسر لمريا هذه من الأشراط الصغرى لم تقع لأننا لا علاقة وما تلاحظوا من سياق الكلال علاقة بماذا؟ ببعض الأشراط التبرار السؤال الخامس بعد المئة ما مثال أمارات الساعة من السنة؟ جواب نفي أحاديث طنيع الشمس من مغربها حديث الدابة حديث الكتن كالدجار والملاح. وحديث نزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج وحديث الدخان وحديث الريح التي تقبض كل نفس مؤمنة وحديث النار التي تظهر وحديث الخسوف وغيرها